يُبَسَّرُونَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمُونَ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِي يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهُ نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأبعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا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 أَيَطْمَعُ كُلُّ أُمْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقُنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ